الله رحمه. والعاديات ضحى، والموريات قدحى، والمغيرات صبحى، فأترن به نفع، فوسق نبه جمع. إن الإنسان لربه لكنود، وينه على ذلك لشهيد، وينه ل. 119. وإنه لحب الخير لشديد 110. أفلا يعلم إذا بغثر ما في القبور 111. وحصل ما في الصدور 112. أفلا يعلم إذا بغثر ما في القبور 113. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم بذل <تصفيق> خبير